كلا ان الانسان لا يطغى اراه مستغنى ان الى ربك ترجع ارايت الذي يمنه عبدا سيدنا ارايت ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرايت إن كذب وتهنا ألم يحنن بأمن الله يرا فلن ما إن ينفهل نسمع عن بالله ما صيه فَيَدْعُونَا بِرَبِّ فَنَدْعُهُ زَدِيًا كَلَّا لَا تُطِعْ وَاسْجُدْ وَقُتَالِب